وهذا سائل يقول مات عمي وترك مالا ولم يخرج زكاة فهل يخرج ورثته زكاة المال قبل تقسيمه أم أن الزكاة سقطت عنه بموته من مات وعليه زكاة لا بد من إخراجها قبل توزيع التركة كما قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين والزكاة دين لله وهو أحق بالقضاء كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى معنى هذا أن الزكاة التي لم يخرجها الميت لا بد أن يخرجها الورثة قبل أن يأخذوا أي شيء من التركة والله أعلم